وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإفلام غاء رأ... تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن له قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر العمر ما من شبيع إلا من بعد يدنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكرون إليه مرجعكم جميع وعد الله حقا إنه يبدأ الخلقة ما يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يردون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمعنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يقصبون إن الذين آمنوا واملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيك سلام واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يؤخر الله للناس الشر شيئا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ليقضي بيننا لقضي اليهم اجلهم لقضي اليهم اجلهم وندبر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فإذا مس الإنسان قر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ذره مرك أن لم يرعنا إلى ضر المسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءت رسلهم ببيناك وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد القوم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرزون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثهيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفرح مجرمون ويعبدون من ذون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تُنبيون الله بما لا يعلم الاستماوات ولا في الأرضس الخان ووتعم ما يشكون وما كان الناس والله أ واحدك فب ولولا كلمة سبة مربك نق ولولا كلمةسبب رك إلىجن ولا ولاول وما بينهم في ماذ يقللبون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا عذقنا الناس رحبكا من بعد غضاء مستهم إذا لهم مكرم في آياتنا قل الله أسرع مكرم إن رسولنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصي وجاءهم الموت وجاءهم الموت من كل مكان وظلوا أنهم محيط دين دعوا الله مخلصين, دعوا الله مخلصين له الدين لين انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق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 أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نغصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا حسنا وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب جنة هم بيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وطرهق يوم ذلته ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم فانما اوشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما اولئك اصحاب النار فيها خالدون والله ي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما قمتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغادلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق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 ومن يدبر الأمر فتقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرقون فذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟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 وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من حق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى مِن دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوهُ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِم تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَانظُرْ كَيْفَ كان عاقبة الظالمين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 فإنك فيلينا يرجعون وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فيلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة, أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن آل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخذل هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت فيه وسر الندى مثلا ما رأوا العذاب صر ندامة لما رع العذاب وت الأغلا في ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض نفسد فيه لم ولو أن لكل نفس ظلمت في الأرض جميععة ولو أن لكل نفس ظلمت ما بال الأرض جميع علىفتد بهه وصففر ندامة لما ر العذاب وقضي بينهم.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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم, ما قل أرأيتم ما أنزل الله لكم مجزقا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله كذب يوم القيامة إن الله لذوق فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن الله خَلَذوا فضلٍ على الناس وَ أكثرهمم لا يشكرون ومنن أظل وما تتكون في شَأن وما تتل منن ف منِ ققررآن ولا تعملون من عملٍ إلا كُ عليك مشهداًا القضونَ في الأرض ولا وما يعجبوا عظب بِك منِ مصالِ ذض في العظلِ وَلا وما يعذب عضبِك من مثالِ ض في الأرضلِ ولا أصَ م منن ذالم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 هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار افسرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وهو الغني بل له سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون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 فإن تته فما سالتكم من أجر إن أجرية إنا عن الله ومنلت علىكون من المسلمين فكذبوه كان الجنا هو سذبقال الجنا ووممعه كل البت وجعلنا م قائف وأغضفنا الذين كذبوا بآياتنا قنظررك ف كان عاقبة المندين. ثم بعدنا من بعده ثم بعضثنا من بعده ُس إلى قومِ فجاءهم بالبيات فما كانوا لؤمنوا بماك الدذبوب بهه منِ قبلوا فذلك نطببعع علىقللوب من المتدين ثم بعدثنا من بعدهم مسا ووهارون إ في الرمائ بآياتنا فَكفر وَوكوا قوم مجرمين فلَما جاء أم الححققّ من عنندنا قوا إن خذا ل مبين قال موسى اتقولون الحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الملكنيا في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ادعوني بكل ساحر عليم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 وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلي توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا عن الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من قوم الكافرين وأوحينا إلى موسى واخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فزعون وملأه زينة وأموالا في الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك رب رقص على أموالهم واشتز على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد جيبت دعوتكما فاستقينا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوى حتى إذا أدركوا القرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آملت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتقول لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وردقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم فما اختلفوا حتى جاءهم العلم حتى ما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقريبينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتابا من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت ضرية آمنت فنفعها أيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب قزي بالحياة الدنيا ومتعناهم إلى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 وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو